لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتاتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 وله من في السماوات والأرض ومن عيده لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا عن عبادته ولا يستحسون يسبحون الليل والنهار لا يفترن أم تأخذون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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهو لأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لمن ارتضى وهم من خشيتهم شفقون ومن يقول منهم إني إلههم من دونه فذلك نجزيه جهنم, فذلك نجزيه جهنم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 فَإِنَّمَا التَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 126. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 127. نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه لَهُ له مكرون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 قالوا أجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَش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 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا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 سرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وجعلناهم أمتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.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 وَسَخَّرْنَا مع داود دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لكم لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 وذنّوا إذ ذهب مغاضبا فظننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا لا إلا أنت سبحانك إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن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 ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمورنا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 انسلون وقت رى الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا, قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.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 ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يَوْمَ نطق السماء كطيش كما بدأنا أول خلق يعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين